بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وفضل المرسلين محمد المصطفى وعلى آله غيبين الطاهرين انتهينا في محاضرتنا أو في محاضراتنا السابقة من أرض أسس معالم الديانة اليهودية في نشأتها وفي بعض طقوسها وتشريعاتها وكتبها المقدسه وعقائدها وعلاقتها بالفرق الاخرى واهم مصادرها الفكريه واليوم نعرض لدين سماوي اخر واسع الانتشار في العصور القديمة في عصرنا الحالي وهو المسيحيه المسيحيه او النصرانيه فيعني يعني هنالك اشتقاقان من نصرانيه ومسيحيه النصرانيه هو كما تلاحظون يعني نعطي بداية تعريف للنصرانية هي دين سماوي أنزل على عيسى عيسى ابن مريم والنصارى هم أمة عيسى جماعة قوم أتباع يسمونهم نصارى النصرانية هي الدين وهو نبي معترف به في القرآن وفي التوراة أيضا لأن كان هنالك تذكير أو تبشير بظهور المسيح أشار إليه القرآن الكريم في مواضع عديدة وإلى كتابهم الإنجيل بسم الله الرحمن الرحيم ثم قفينا على آثارهم برسولنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل من أين اشتقت النصرانية النصرانية كما تلاحظون النصرانية مشتقة <تصفيق> <otros> <تصفيق> إما من نصر أو من الناصره إما أنهم نصروا السيد المسيح فسميت نصرانية أو يعني من الفعل الماضي نصرة أو من الناصرة التي هي مدينة في فلسطين ولذلك يقال يسوع الناصري نسبة إلى الناصرة هذه أحد الاشتقاطات لكلمة النصارى أو الناصرة والملاحظ أن القرآن الكريم لم يستخدم لفظ المسيحية إنما استخدم النصرانية أو النصارى كان يطلق عليهم النصارى لأنه فيما يبدو هو الاستخدام الأصلي إنما المسيحية مستحدث وكانت تطلق للزرايه يعني فيها نظرة ازدراء فعزف عنها القرآن الكريم واستخدم لفظ النصارى كلمة المسيح هي مذكورة في ال... في ال... عند اليهود مسيح أبعادها التاريخية والدينية تطلق عند اليهود على أي ملك أو عالم أو نبي لأن اليهود كانوا يمسحون أنبياءهم لتخصيصهم لعملهم المهم وهو دعوة الناس إلى الحق هذا الامر يلاحظ في من خلال استقرائنا الى اسفار اليهود كانوا يمسحون الانبياء وكانوا يسمون مشحا او مشحا وكانوا يمسحون الكهنه فكانوا يمسحون اولاد هارون ايضا عليه السلام بل مسح هارون ذاته كما في سفر الخروج ثم اقتصر على مسح رؤساء الكهنة هذه كلها شواهد تدل على كلمة المسح لها معنى مقدس معنى ديني اتحى داود ثلاث مرات و. سموا قارش بما يبدو مسيح الرب لإطلاق اليهود من السبي. كانت الأشياء تمسح أيضاً بزيت لتخصيصها لخدمة الله. فمسح يعقوب العمود في قرية أيل. هذا ورد في سفر التكوين. ومسحت الخيمة والأواني المقدسة كما في سفر آخر. صفر الخروج فهي الاصل عبري كفي العبريه همشيح في الاراميه مشيح وكان اللفظ معظما عند اليهود فاطلقوه على النبي المنتظر كانوا ينتظرون نبيا مخلصا يخلصهم من حاله الشتات التي وقعوا فيها فقالوا أن النبي هو المسيح بالالف واللام فالفعل مسح ومسيح صار معرف ولذلك هي يقال صفة صارت اسما فصار اسمه المسيح هذا أصل كلمة المسيح في يعني هنا ممكن أن نضيف النصرانية والإنجيل سنأتي لذكر الإنجيل وأيضا المسيح لذلك قلنا لم تستخدم اشتقاق المسيحية في القرآن بل استخدمت النصرانية لكن كلمة المسيح وردت اسمه المسيح أيسا نمريا أما الإنجيل الإنجيل فهو لفظ يوناني معناه البشارة لفظ يوناني معناه البشارة وهو يطلق على الأناجيل الأربعة أو العهد الجديد وفي القرآن الكريم هو ما أوحاه الله إلى رسوله عيسى من البشارة بالنبي يوجد في هذه الأناجيل 23 سفرا تتضمن مواعظ تعلم المسيحية وتشير إلى نبوة عيسى باعتباره المخلص كما تشير إلى أصول الديانة المضافة وتعنى بألوهية المسيح وسلطانه على السماء وما إلى ذلك طبعا نحن كمسلمين نرى أن هذه إضافات لم تكن في الأناجيل الأصيلة التي وردت ذكرها عن سيد المسيح وأنها دخلت بعدما تلونت أو تشربت المسيحية بالديانة الرومانية الوثنية حينما دخلت روما المسيحية في حوالي القرن الثالث للميلاد. المسيح عليه السلام نبي صاحب دعوة وصاحب رسالة إلى الناس رسالة تريد التغيير نحن نعلم لاحظنا أن الأنبياء دائما يأتون في مراحل إما مراحل تضطرب فيها الإنسانية اضطرابا كبيرا اضطرابا خلقيا اجتماعيا اقتصاديا سياسيا او تنحرف انحرافات كبيرة عن جوهر الدين وعن الايمان بالله الخالق وتغرق في الوثنية فكانت دعوات الانبياء تصحيحا للمسارات التي يمر بها المجتمع صعودا أو نزولا ما هو الوضع طار التاريخي كما ذكرنا الاطار التاريخي لنشأة المسيحية ولنجيء المسيح عليه السلام الاطار التاريخي يمكن أن نتحدث فيه طويلا ولكن حسبنا أن نسلط الضوء على قضيتين اساسيتين هما الوضع السياسي والاجتماعي والوضع الديني نحن نعلم ان المسيح جاء في مرحله في ظرف تاريخي كانت تسيطر فيه الدولة الرومانية على العالم القديم خاصة في أجزائه التي تدور حول البحر المتوسط في أوروبا وحوض البحر المتوسط بلاد الشام ونصر شمال أفريقيا وعمقا إلى مناطق أخرى الدولة الرومانية كانت دولة قوية و يعني تستمد قوتها من القوة العسكرية لا من القوة المعنوية ولذلك هذه يعني يمكن اعتبارها أنها ليست قوة حقيقية يعني بالحديد والنار لكن مع شيء من الدهاء اشتهر به الرومان سياسيا و لذلك طلع ما يسمى بالقانون الروماني برعوا في مجال التشريعات والقوانين لكن في باطن هذه الدولة الدولة ذات المدنية الكبيرة في العمارة وفي الازدهار الاقتصادي وفي يعني الطرف الظاهري هي مثل الخضارة الأوروبية كما نراها الآن كانت تقوم على الفخامه وعلى الابهار هذا يلاحظ الانسان ذلك من من حجم المباني والمدن الكبيره التي بنتها في كل مكان لكن في رحم هذه الدوله في باطنها كانت هنالك من المساوئ ومن المظالم ما لا يوصف كانوا يسلبون خيرات الشعوب كلها ليأتوا بها إلى روما روما من يتحكم بها يقولون ديمقراطية ومجلس الشيوخ ونواب وما إلى ذلك لكن هم طبقة من الأرستقراطيين هم هؤلاء الذين يسمون الشيوخ أو السنة وكان أي جار بالشكوى أي صوت لرفع المظلمة تشن روما من أي مكان ينطلق وخاصة في الشرق تجهز الحملات الحربية وتصلب الناس بالآلاف وتأخذ قسما منهم إلى روما تبيعهم في سوق الرقيق عبيدة كان مجتمعا عبوديا تعجب هذه الدولة التي اعتنت بالتشريع وبالدساتير وتقول وكان عندها تجربة ديمقراطية كان عندها من العبيد بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف بحيث أن ثائرا مثل سبارتاكوس الذي ثار عام 373 قبل الميلاد استطاع أن يجمع 70 ألف من العبيد ويحشدهم للثورة ويستطيع أن يحقق انتصارات ليست قليلة سبعين ألف فقط هاي اللي قدر يجمعهم من مكان واحد داخل روما استبداد سياسي قوي جدا وثنية أيضا وثنية روما كانت متشبثة بوثنية بعيدة مغرقة لا تتناسب مع المرحلة العقلية لأن الوثنية كلها أساطير وخرافات لا تتناسب بالمستوى العقلي والتي الذي يدعي. فما ذلك كان يسبب عدم استقرار للشخصية الرومانية نفسها في خاصة في تعاملها مع الشعوب الأخرى. طبعا اليهود كانوا يعانون من اضطهاد الحكم الروماني في فلسطين لكنهم كانوا ينافقون هذا الحكم ايضا اذا مجلس الشيوك كان يضم النبلاء ورؤساء العائلات كانت عندها رغبة مستمرة للسيطرة على مناطق في حوض البحر المتوسط كلها وربما تتعمق تظهر في العمق أحيانا فهذا رغبة السيطرة هذه مع شعور الشعوب هذه في بلاد الشام وفي مصر وشمال أفريقيا وفي شعوب ليست فارغة الاسترومانية هذه شعورهم بأنهم يعني يسحقون وأن دولة طبعا هذا كان يخلق حالة من الاضطراب وعدم التوازن وعدم الاستقرار السياسي. فهذا ينعكس في حالات من التمرد المستمر ضد الرومان. كانت الثورات مستمرة. في المقابل، الجند وقادة الجند كانوا يجنون أرباحا هائلة من الحروب ومن سيطرتهم على وحكمهم لهذه المناطق. واقتنائهم العدد الكبير من العبيد وجود العدد الهائل من العبيد والذين كانوا يعاملون معاملة غير إنسانية بالمرة كان يحق له يعذب عبده حتى الموت له مطلق الحرية في التصرف مع والحق أنهم ليسوا يعني هم عبيد شنو ذول كان يأخذ يقومون بالغارات يأخذون أسرى مثلا هذا ثم يبيعونهم كرقيق هؤلاء هم الذين بنوا الحضارة الرومانية بناتها كلهم من العبيد بنوا هذه العمائر وهذه المدنيات التي خلدت الرومان حقيقة هم بناتها هذا الظلم الذي كان يقع عليهم أدى بهم إلى الثورات المتكررة قاموا بثلاث ثورات مهمة واحدة العبيد ثورة سقلية عام 139 قبل الميلاد لاحظوا أن الفترة قريبة جدا قبل ميلاد المسيح بعد أقرب أيضا ثورة أخرى قام بها سيلفيوس عام 103 قبل الميلاد ثم آخرها ثورة سبارتاكوس الشهيرة التي لا أحد منكم يجهلها هذه عام 73 قبل الميلاد يعني المسيح عليه السلام جاء على اعتاب مرحلة جد دقيقة وجد حاسمة في مجرى التاريخ الإنساني وفي تلك الفترة العصيبة ظلم منتهى الظلم الاجتماعي هذه الثورات يقول المؤرخون أن صحيح أن روما قمعتها بوحشية وبعنف وبقسوة لا مثيل لها حيث طرت إلى قتل الآلاف في سبيل أن تقمع الثورة هذا ما يفعله الطغاة دائما يبيد نصف الشعب في سبيل يخمد حركة قام بها أنفار صحيح أنها أنه سجلت الدولة الرومانية نصرا على سبارتكوس وثورات العبيد الأخرى لكنها في الحقيقة كانت مصدر ضعف لها المؤرخون الذين أرخوا لضمحلال الدولة الرومانية قالوا ضمحلالها بدأ من هناك كان في الحقيقة مصدر ضعف لأنه أن يجمع أن يستطيع واحد عبد واحد مثل سبارتاكوس أن يجمع سبعين ألف فمعناه انظروا كم هي المظالم التي كانت موجودة في المجتمع الروماني بحيث هؤلاء مستعدون للعمل عمل أي شيء سبعين ألف واحد يجمع في حين أي نبيل أو شيخ ما يقدر يجمع مائة واحد إلا بالقوة وبالعنف أو بالإذراء بالمال دليل هنا لتضُم أقنع هؤلاء بالثورة هذا الأمر أدى ب عقلاء الرومان إلى أن يقوموا بحركات إصلاحية محاولة لإنصاف المظلومين وإصدار عدد من التشريعات منها يعني تشريع في مجلس الشيوخ لكنه قوم هذا قوموا الأغلبية قومته. حاول بعضهم أن يصدر تشريع ينصف فيه الفقراء والمظلومين ويحسن أوضاع العبيد ويحذر من وجود الإقطاعيات الكبيرة بتحديد الملكية وتوزيع الأراضي على عدد أكبر من الفلاحين فلكن هذه التشريعات يبدو يعني كانت صيحة في واد لم تكن تنفع إنما هي يعني مثل الحبوب المسكنة أو المهذئة لا تعالج المرض الذي يجب أن يجتث من جذوره. إذن كان هؤلاء نخر داخل الدولة الرومانية. هذا على الصعيد السياسي والاجتماعي وضع الطبقات وضع المجتمع وتمايزه الكبير. طبقيا على الصعيد الديني كما قلت لكم أن الديانة الرومانية هي ديانات وثنية قائمة على أساطير وخرافات لم تكن تشبع حاجة الأفراد الرومان أنفسهم إلى النزعة الروحية الموجودة عند الإنسان الطابع الروحي الموجود على إنسان فما بالك, فما بالك بالمجتمعات الشرقية التي عرفت وعاصرت أنبياء وعايشتهم عاصرت أديان سماوية أو الدين سماوي على الأقل واليهوديه كان فيها كثير من الأنبياء بل حتى الديانات التي كانت وثنية كان فيها لمحه أو نفحه روحيه مثل الديانة المصرية فلم تكن هذه قادرة على إشباع حاجة المجتمع إلى الدين الروماني كان غير قادر هذا بالنسبة للوضع الديني دين خرافي ولذلك حينما تلاحظون حينما ظهرت المسيحية بدت تكسب أنصارا كثيرين أنصار ليس لهم حدود في الدولة الرومانية ولم يجد الرومان حلولا الدولة الرومانية لم تستطع أن تجد حل سوى القمع القمع وبقسوة سنستعرض صورة من ذلك ما عندها ما عنده حلول لأنها تعرف أن البنية الدينية لها الجهاز الديني جهاز جدا متهافت ولا يتناسب مع الحالة العقلية وفعلا كان الشخص الروماني ذلك كثرت عندهم قضية الانتحار وكان الانتحار أمر منتشر عند الرومان عادة منتشرة إنسان مهزوز رغم طغيانه ورغم قوته المالية والسياسية لكنه ضعيف أمام أي كارثة حلبي لأن ما عنده أمل أمل يشبعه له الدين وبالتالي ما الذي حصل كان هنالك تؤرقهم فكرة المصير بعد اليوم الآخر حينما ظهرت الديانة المسيحية وفيها هذه الدعوة الروحية الكبيرة كانت كالنار في الهشيم. لم يحاول الرومان تفهم هذا الوضع الجديد لا كابروا كابروا بشكل غير معقول والمكابرة أدتهم أدت بهم إلى أن يواجهوا هذا الدين لا بسلاح العقل والحجة بل بسلاح العاجزين الذي هو القمع والقسوة والعنف قال هذا على الصعيد الروماني لكن ماذا على الصعيد اليهودي الديانة اليهودية استحالت إلى ديانة مادية صرفه الكهنة حولوها إلى ديانة مادية حسية لا هم لهم هؤلاء الكهنة سوى جمع النذور والمتاجر بالدين وهذا واضح من نقد المسيح عليه السلام لهم كيف حولوا المعابد إلى أماكن الاتجارة والبيع والشراء يضعون الطيور الحمام واليمام يضعونه في أقفاص في مدخل الهيكل أو المعبد ليحرره المؤمنون حتى تزول ذنوبه يعني يفتح لهذا ويحرر له ويدفع ويتحرر من من الذنوب يعني كلام لا نريد أن نصفه بم لماذا نصفه كلام سادج جدا فوأم لاهم لهم إلا جمع النذور في الهياكل وإيقاد الشموع وما إلى ذلك والتهالك على الدنيا والتحالف كثير من الأحيان مع الحاكم الروماني مما من خلال كلمات السيد المسيح عليه السلام إلى يخاطب كهنة اليهود وفرقهم نستشف الوضع الديني الذي كان سائدا في ذلك الحين يقول لهم مثلا يا مراؤون تنبأ عنكم أشعياء فيصفهم بالرياح اني اقول لكم إن لم يزد بركم على الكتبه والفريسيين لن تدخلوا ملكوت الله اذا انت بركم وتقواكم هو نفس تقوى الكهنه والفريسيين كتبه والفريسيين ونحن عرضنا ان الكتبه والفريسيين هم احد فرق احدى من اليهود لن تدخلوا ملكوت الله يقول لهم أيضا لماذا تتعدون وصية الله بسبب تقليدكم إن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة فهم جماعة من العميان يقودون جماعة من العميان وصفهم بعدم البصيرة في ظلال أيضا هنا يصفهم بأنهم يعبر عنهم كالخراف الضالة لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة جئت للخراف الضالة من بني إسرائيل مثل الخراف التي ظلت طريقها <تصفيق> وسيكون لنا شأن في هذه الكلمة في هذا القول لأن له دلالة ومعنى آخر أيضا ايضا في لحظة من لحظات اليأس والأسى منهم أوصلوه إلى درجة بحيث خرج عن طوره وقال لهم يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار كان يحاول تعريتهم الدين كله مظاهر عندهم رياء لا يوجد سلوك داخلي الدين منظومة من السلوك أن يتحول إلى سلوك وإلى فعل ما قيمة أن يحفظوا كل هذا الكم الهائل من الأسفار وهم في سلوكهم وفي منهجهم أبعد ما يكون عما يأمر به الله قد عبر عنهم القرآن الكريم قرآن الكريم تعبيرا جد جميل وجد دقيق حينما عبر عن كل حمار يحمل أسفارا كيف تتكلمون بالصالحات وأنتم أشرار هكذا يخاطبهم السيد المسيح نزعة الشر وتظاهر بالتقوى وبالصلاح <تصفيق> ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تغلقون ملكوت السماء قدام الناس لا تدخلون ولا تدعون الداخلين يدخلون صيحات خلدها التاريخ السيد المسيح هذه في إنجيل متى ويل يعني كان شديدا وقاسيا معهم هذه الشدة في الخطاب لم تأتي من فراغ بسبب, بسبب الانحراف الكبير الذي لاحظه لا بد هذا نبي لا يقول ذلك عبثا لا يريد أن يعريهم لأنه يعلم الكم الهائل من الانحطاط الخلقي الموجود عندهم وبعدهم عن رسالة الأنبياء التي يدعون أنهم هم ممثلوها الحقيقيون بل هم ممثلي الرب ينطقون عن الله لاحظنا المكان الذي يعطيها الكتاب المقدس الحكمة فكان كان هنالك يعني شدة في تعريتهم لا تدخلون ولا تدعون الداخلين تدخلون يقول أيضا ويل لكم أيها الكتبه والفريسيون المراؤون الرياء أحظوا الرياء هذه صفة أكل غير ما يبطنون لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون الصلاة ويل لكم ايها العميان ايها الجهال تركتم اثقل الناموس الحق والرحمه والايمان المسيح عليه السلام جاء يركز على القيم الخلقيه كان نفحه الروحيه في ضباب الماديه التي غرق فيه العالم سواء من الرومان الذين بثلوا ابشع صور الماديه مدنية روما هي مثل مدنية المدنية الحديثة يشبهونها هذا تشبيه لا نقوله نحن فقط إنما قاله قبلنا فلاسفة التاريخ والحضارة الأوروبيون يماثلون كثيرا بين الانحلال الروماني التهالق الملذات الانحلال الخلقي كل كل ما ترونه من صور الآن هي كانت موجودة عند الرومان بل إن الحضارة الأوروبية الحديثة في أول نشأتها في عصر النهضة مفكروها وفلاسفها بدأوا يفتخرون وفنانوها وعلماؤها بأنهم يريدون أن يلغوا أكثر من ألف عام من المسيحية ويرجعوا إلى المنابع الأصيلة للحضارة الأوروبية وهي الاغريقيه والرومانية وفعلا استطاعوا أن يغترفوا الكثير من تلك المنابع لكنها كلها منابع مادية وبعد عن الأخلاق السياسة الرومانية هي هي ميكافيلي قبل ميكافيلي كانت تمثل منتهى الدهاء لعلي أذكر كلمة لأحد السياسيين يقول يعتبر جاهل بالسياسة من لم يدرس بإمعان السياسة الرومانية كانوا يمثلون كيف سيطروا على العالم القديم تبعوا نفس الأساليب تستغربون حينما تقارون بالاستعمار الفرنسي مثلا والإيطالي في شمال أفريقيا حينما جاء بالمعمرين وحتى الإنجليزي في جنوب أفريقيا هاي السياسة تصورون أنها جديدة أبدا الرومان طبقوها قبل ألفين سنة بالضبط كانت لهم مستعمرات رومانية في ليبيا في الجزائر في تونس في ياتون برومان بعداد كبيرة لهم مزارع يسيطرون على البلدان الاصيين تلاقي واحد والبقيه من اهل البلد 1000 2000 عنده عبيد يفلحون مزارعته وهو له قصوره ويبنون المسارح لهم للترفيه لهم وملاعب اولمبيه وهالجديده وكان لهم مستعمرات فرنسا اللي نفس كان عندها مليون او مليونين فرنسي في الجزائر جزائريين بدأت تقضي فيهم في الى الصحراء او الموجودين في المناطق الزراعية تجمع لهم عبيد مثل الاقنان يشتغلون اكذا ما كان يحدثني به الجزائريون انفسهم كالعبد القن يشتغل عنده يعطيه شبع بطنه فقط ف هذه مادية لكن طيب الديانة الأخرى اليهودية أيضا غرقت في المادية بحيث أصبح الدين هو وسيلة للكسب لا أكثر ولمتعة الدنيا الرخيصة فجاء المسيح نفحة روحية وتغيير وتركيز على السلوك وعلى الأفعال لا على الأقوال وتوجيه لباطن الإنسان شو كلماته تركتم الحق والرحمة والإيمان تأكلون أموال الأرامل ولعلة تطيلون الصلاة هذا يذكرنا بقول الشاعر صلى وصامة لأمر كان يطلبه لما انتهى الأمر لا صلى ولا صامة علة أمر معين هو غرض في نفسه ما قيمة ان تتظاهر بالصلاة كان كان يعني ثوره في هجومه على اليهود يريد ان يهزهم هكذا تظهرون للناس ابرارا ايضا في انجيل متى هكذا تظهرون للناس ابرارا لكنكم من الداخل مشحونون رياء واثما الظاهر والباطن تتظاهرون الناس بشيء وباطنكم شيء آخر الباطن يركز عليه كثير لننطي نظف أنفسكم من الداخل الخارج ينظف طبيعيا يا أولاد الحيات يا أولاد الأفاعي تقتلون الأنبياء تجلدون في المجامع ومنهم تطردون من مدينة إلى أخرى اليهود وصل بهم الامر معروف قتلوا الانبياء اكثر من هذا الانحطاط والانحدار في ماذا مشهور ايضا دخوله الى الهيكل هيكل سليمان الذي حولوه الى سوق اقامه سليمان للعبادة وهم اقاموه سوقا للصيارفة وبعت الحمام والمتاجرين فيذكر إنجيل متى يقول ودخل إلى الهيكل وأخرج من يبيعون ويشترون وقلب موائد الصيارفه وكراسي الباعة وقال لهم مكتوب بيتي للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص كلمات قوية كالسهام يوجهها لأن لأنهم تبلدوا ما عجعدهم حسهم تبلد وكان لا بد من من تذكيرهم بيت العبادة حولتوه إلى باعوا سيارفه وتغشون الناس حولتوه إلى مغارة لصوص وهو مكتوب للرب هذا كان وضع الوضع اليهود وضع مادي ومرأي وبعد أبعد ما يكون عن الإيمان الحق وعن الروحانية فلذلك في هذا الإطار التاريخي السياسي والاجتماعي والديني ظهر السيد المسيح وسوف نعرض لنشأته وبداية دعوته في فلسطين في المحاضرة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته